ياَا أَنْ يُهَناسُ تَكُور رًَاكُم إ زَنزَنَةَ السَّعَتِ شَيق النغين يَمَ تَ رَونَهَا تَهَد كُّ مُقضِعَ تٍ بنَّ أَضتُ وَتَضَ كُل النُذاتِ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 كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ ثم من مطفة ثم من علقة ثم من مبغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى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 وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ تَجَلَّتْ نَبَاتَاتٌ اهْتَزَّتْ وَرَأَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيٍّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يحيي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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ فَانظُرْ إِلَى الَّذِي يَعِظُهُ فِيهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الحريق ذالكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ ظَلَّامًا لِّلْعَالَمِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خُسْرًا الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا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 ْيَمْدُدَ بِسَبَدٍ إلَ السَّمِفُ مَْ يَقُطَ فَنْ يَظُر هَنْ يُّبًاَّ كَدُهُ مَا يَذ وَكَذَالِكَ أَزَلنهُ آيَتٍ بَنّ نَنتِ وَأَن النَّمبَّهَا يَهد مَيْ انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بينهم, بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ يَصْطَفِي مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ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 هَذَانِ خَصْمَانِ احْتَصَمُوا فِي رَدِّهِم فَالَّذِينَ كَفَرُوا قِيعَتُ لَهُمْ فِي عَذَابٍ مِّنَ النَّارِ يُصَدُّ مِن فَوْقِهِمُ الْحَمِيمُ يَصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابًا حَرِيقًا إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا صَالِحَاتٍ دَارَتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُود إلَ قّ بِينَ القَوِْ وَهُود إلى, إلى صرق الحَند وَإِدَو وَأََّ لإِذ الرَّهِ مَ مَكَانَبَيتِ عََّ تُسرركْ في شَيئ وَقَهِر بَتِ Inna allazine kferu wa yasudzun aran sadeel illah Walmasjid al-haram, الذي jajalnaه lalnais sawā Walmasjid al-haram, الذي jajalnaه lalnais sawā lalākifu fīhi walbād وَمَْ وَُودِد فيِيهِ بِإِحَادٍِ بِغُلمِد نُذِقَم مِن عَابٍِ أَلِيم وَإِذَ وَأَنَّا لِإذُ الرَهِيمَ مَنْ كَانَ البَيتِ أَللاا تُشْرِك بِ شَيْأَ وطهر بيتها للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس للحج يأتوك رجالا وعلى كل ضابر يأتين لهم كل فج عميق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 ثُمَّنَّ يَقْضُونَ فَتَهَمَ وَيُنْفُذُونَ ذُرُّهُمْ وَيَقْضُونَ فِي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَمُحِلَّ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ أَنَّ مَن يَغْتَرِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَطَوَّقَهُ الْقِيَارُ أَوْ تَهَاوَى بِهِ الرِّيحُ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتغطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلَا أَنْتُمْ مِنْ مَسْنَنٍ فَمَمَحِلُهَا إِلَى الْبَنَاتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَنَ لِيَنْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المفتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبههم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 فَكُرُ سنَ اللَّه عَلَيهَا شَوَ فإِذاَا وَجَبَنتْ جُلوبهَا فَنكُل مِنهَا وَأَقْوائِم القَادِ عَوَدمُرتَو كَذَلِكَ صَفَظنا هذاكُ عََّ كُل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 Inna Allah yudafi'u ani الذin ámanu Inna Allah la yuhibu kul kawwami kafoor Udhin للذin yukatelun l'anهم ظلمu Wa inna Allah ala nashrih ila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 ولولا نفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيعه وصلوات ومساجد ينكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الشلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم لوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديه وكذب موسى فأمليت للكافرين هم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكماها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وذكر معطلة وقصر مشيد فكيف كان أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٍ يَعْكِبُونَ بِهَا أَوْ آذَابٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ اننها لا تمل الابصر ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلون كذب العذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّهُ يَوْمٌ مِّن قَرْنٍ آمَنْتَ لَهَا وَهِيَ رَادِمَةٌ ثُمَّ أَخَّرْتَهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا الناس انما انا لكم نذير مبین فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا منعجزين هلا ان الجحيم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ ولا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا تمنا ألقى فِي وَأَنَّهُ الْمُقَسِّمُ إِلَّا إِذَا تَمَن ل أَنْقَ الشَّيطَالُوا فِي أَُّةِ فَيَنه سَخُ الضَهُ مَا يُلقِ الشَّيقَانُ فُمَّ يُحكِم الظَهُ آيَادِ وَلَّهُ عَدمُ حَكم. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَازِيَةُ ضَلَالُّهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ يُؤْمِنُ رَبُّكَ فَيُؤْمِنُوا مِنْهُ فَتُقْبَلُ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 فالذين آمموا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذابهم مهيم وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُمْ مُقْتَدُونَ أَوْ مَا كَانُوا يَرْزُقًا لَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ رَازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مدخلا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عَاقَدَ مِثْلَ مَا عُقِدَ لَهُ فَمَا بُغِيَ عَلَيْهِ لَنْ يَنصُرَنَّهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَنَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ ثَمَرَاتٍ فَأَصْفَاهَا وَجَعَلَهَا إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفُ الْخَبِيرُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُ الْحَبِيدُ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 هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَلَكَ الْهُدَى نَسْكًا هُنَاكَ فَلاَ يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تغفرفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في الكتاب إن ذلك على الله جسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلقان ليس لهم به علم وما للوالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم تعرف في وجوه الذين كفروا يَكَادُونَ يَسْطُونَ لِلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَغُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصروا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير